Kolla لا مل في الحي كله مور وكلامها احلى من العسل وهي حتت سكره وللحياة مت بسمة بسمة هنة وتسكت الفير مغرمة واحنا يينا وللحياة مت بسمة هنة بسكة الخير مغرمة واحنينا وفي الجمال ما لهاش مثال وفي الجمال ما لهاش مثال وعليها ريحه مفيش كده وان كل قال ام السلام Och till Amal, Miss Sjeda, Miss Sjeda, Miss Sjeda, Och till Amal, Och till Amal. قمر طولهم راح شريه وتحب البلد شريه وتحب البلد اخت القمر اللي يجور هينساعد وعشان قصيلة وطيبة وتحبنا صباح التملي وريبة من قلبنا وعشان قصيلة وطيبة وتحبنا صباح التملي وريبة من قلبنا وفي الجمال ملهاش مثال وفي الجمال ملهاش مثال وعلى الويدان متعودة والكل قال امه الدناب للكل